أربعة، استمع إلى الساعات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور الساعة الواحدة الساعة الثانية الساعة الثالثة الساعة الرابعة الساعة الخامسة والنصف الساعة السادسة والربع الساعة السابعة والثلث. الساعة الثامنة إلا ثلثا. الساعة التاسعة إلا ربعا. الساعة العاشرة. الساعة الحادية عشرة. الساعة الثانية عشرة.